يقول السائل حكم من ما تقدم الإمامة من تقدم الإمامة وهو من أهل البلع وهو يجيد التلاوة والأحكام وأمام من أهل السنة وإمام من أهل السنة لا يجيد التلاوة والأحكام هذه المسألة في حكم إمام المبتدع حكم الصلاة خلف المبتدع حكم الصلاة خلف خلفه المبتدأ ما حكمها هذه المسألة ذكر شيخ الإسلام ابن تيميا رحمة الله عليه ثلاث أقوال منهم من قال بأن الصلاة حكم الصلاة صحيح حكم الصلاة صحيح لكن قبل نقول لك الخلاف أجمعوا, أجمعوا على الكراهية لكن بنتكلم في حكم الصلاة في حكم الصلاة اتنين أجمعوا على أنه لو كان هناك إمام وهو من أهل السنة فهو الذي يصلى, يصلّى خلفه واضح كلام تلاتة حدث دائهنا الخلاف ما حكم الصلاة خلف هذا المبتدع بنتكلم في إيه؟ في حكم الصلاة باطلة أم غير باطلة مفهوم الكلام كده؟ لكن لا خلاف أنه ايه؟ أنه يطرق يعني في مسجد تاني في راجل من أهل السنة أو في عمي مثلا عمي أولي بيطرق بالكرآن خلاص لكن هذا المبتدع الجميع على أنه ايه؟ على أنه يطرق مفهوم الكلام؟ فالشافعي رحمة الله عليه قال الصلاة صحيح الصلاة الصلاة صحيح يبقى فهمت الفرق أولاً يعني فرق بين حكم الصلاة خلفه مفهوم وإنك تصلع خلفه ابتداءً وتترك أهل السن مفهوم هذا لم يكن به أحد وإن يتكلموا لو صليت خلفه حكم الصلاة شفعوا لك الصلاة صحيح الصلاة الصلاة صحيح وكذا محمد بن سيرين وكذا أبو محمد ابن حزم خلاص وعثمان رضي الله عنه كما في صحيح الإمام البخاري لما حوصى عثمان كان يصلي بالناس إمام الخوارج إمام الخوارج قالوا يا عثمان قالوا يا أمير المؤمنين إنك إمام عامة هذه رواية البخاري إنك إمام عامة ويصلي بنا رجل من الخوارج واضح فعثمان رضي الله عنه أجاز أن أن يصلي خلفه أجازه أن يصلي خلفه ولد اللي مش هيصله كنا تقدر رأبته اللي مش هيصله كنا تقدر رأبته الخوارج دلوا كانوا جايين من مصر من هنا هم الدوني كانوا جايين من هنا ال ال اللي أتججو الأمر على عثمان كانوا خارجين من هنا خلاص فأجازه هنا البخاري البخاري اللي إحنا مش كتابه يجيز صحة الصلاة فهم الكلام أن الصلاة هي ان الصلاة صحيح. قال الصلاة خلف المبتدع. ثم ذكر بعدها سئل محمد سئل الحسن البصري عن الصلاة خلف المبتدع. قال صلى عليه صلى عليه بدعاه الحسن البصري. صلى عليه بدعاته. إذا الصلاة نهي صحيح. قال ابو محمد بن حازم في المحلا وكان الصحابة يصلون خلفه. من لم يصل إلى فسقه أحد وهو الحجر جد مزه بالزقف قال وهو أفسق الفسقين ابن حزم، ده لفظ لابن حازم وكانوا يصلوا خلفه كان حكم صلاتهم إيه حكم صلاتهم صحيحة مفهوم الكلام كان عبد الله بن عمر وكان عبد الله بن عباس وكان أنس وكان محمد بن سيرين كانوا يصلوا خلفه هو أنت ما تقدر ما تصليش وراء ها ها إذاً بيتكلموا من حيثية حكم حكم الصلاة فحكم الصلاة الصلاة هنا إيه؟ ما تقدرش تقول باطلة. ما النصوص دي إيه؟ يبقى الكلام بعلم وعدل مش عشان مبتدع يبقى, يبقى عشان إيه؟ يبقى الصلاة باطلة ولا مش عارف وكل اللي صلى وراء باطلة وهو صلاته باطلة والمسجد كله باطل عشان مبتدع لا الكلام بعلم وعدل والقاعدة الأصلية أن من صحت صلاته لنفس صحت لغيره مفهوم الكلام كده؟ يبقى صحة لغيره إذا هنا من حيث مسألة صحة الصلاة فالصلاة صحيحة ده القول الأول ودي رواية الأحمد ورواية الإمام مالك الرواية الثانية لإمام أحمد والرواية الثانية لإمام مالك على إن صلاته باطلة على إن صلاته صلاته باطلة مفهوم؟ وليس هناك دليل صحيح في هذه المسألة كي تبطل الإنه؟ كي تبطل الصلاة وإلا فأخبرونا عن الصلاة الصحابة خلف الحجاج أو صلاة الصحابة والتابعين خلف أئمة الخوارج في الكوفة ذاك أفهم الكلام ابن تيمية رحمة الله عليه قال لك إيه بقى قال لك بعد ما ذكر الأدلة على إن الصحابة كانوا بيصلوا خلف فلان وخلف فلان وخلف فلان فأثبت إن الصلاة صحيحة قال ولكن من أنكر وأبطل الصلاة إنما أبطلها من وجه الزجر من وجه إيه من وجه أن يزجر هذا المبتدع حينما يرى الناس لا يصلون إيه لا يصلون خلفه فينزجر بذلك إذا المسألة هنا بإيه بتختلف بتختلف باختلاف الإمكانيات والأزمنة والأشخاص يعني مثلا في ازمنه زمن الحاجي يوسف الثقفي الصحابة كانوا بيصلوا كانوا بيصلوا وراه أنا هنا لو ما صل... لو صليت ولو ما صليتش ورا المبتدع ده هاي طير دماغي طب اصلي وراه ليه مفهوم اصلي واكثر سواد الناس الذين يصلون خلفه لما لان تكسير السواد خلفه يقوي قلبه على البدعه يقوي قلبه على البدعه ويثبته على على البدعة، فلو تفرك الناس عنه هو فيه يا جماعة ما توصلش لأنك على هذه البدعة اتق الله واترك هذه البدعة. إذا كانت مصلحة ما صلحت له، لذلك شيخ الإسلام المهدي اتكلم في المسألة فجمعه فجمع, إيه؟ فجمع ما بين ما بين الأقوال. أما الصلاة فالصلاة صحيحة لا شك في ذلك. وسيبك وصيبك طلعت زهراني والجاهل ده واحد بيقول له حكم الصلاة خلف المبتدع بيقول له هو صلاته بطلة واضح وصلاتك بطلة ولو صليت وراء انت مبتدع زي يعني هو بطلة وصلاتك انت كمان بطلة طب وبعدين بقى انت كمان مبتدع يعني انت بقيت ايه مبتدع نسله بقيت مبتدع مثله طب وابن عمر كان إيه إن شاء الله لما كان خلف الحجاج والصحابة والتابعين اللي كانوا بيصلوا خلف أيمة الخوارج كانوا حكمهم إيه الكلام لما بيكون ب بي... بحمية مفهوم بدعة وبتاع بيكون بحمية بيخرج جهل الأصل أن يكون الكلام بعلم وعدل وضعت المسألة كده وهذا هو الصحيح هذا اللي سمع. مسجد قريب ولا مسجد بعيد الصلاة صحيحها لكن الأصل إنه هو يذهب إلى المسجد الآخر. لا يذهب إلى المسجد الآخر إذا كان ذاهبا حبا في هذه البدعة التي يفعلها فلان يبقى هو أصلاً مبتدع لكن ليس لصلاته خلفه وإنما لاتباعه للبدعة واضح. واضح؟ نعم نسألة مضى <تصفيق> عن الخطيب لو فيه من الناس من هو أحفظ يكتب له من الوزبع يخبره دي يصلي هو لا لا السنة أن يصلي الخطيب هو الذي يصلي بالناس إلا إذا كان هناك ضرورة ما يستطيع أن يقرأ مثلا مضت السنة أن النبي صلى الله عليه كان يخطب هو الذي يقرأ يقول هل يجوز التقدم على الإمام أثناء الزحام الشديدة في صلاة الجنازة؟ ذكر هذه المسألة شيخ الإسلام ابن تيمية في القواعد المورانية أو القواعد الفقهية سميها كماشيك إنه هو سمها بإسمين حكما يتقدم على, على الإمام لو في زحام شديد قال نقل الإجماع الإجماع على كراهيت ذلك وأن هذا لا يجوز. ثم ذكر الخلاف في البطلان. الخلاف في في البطلان. فذهب الإمام مالك إلى أن من تقدم على الإمام فصلاته باطلة. مش زحام. ده الإمام مالك. مفهوم ما الكلام كده؟ الإمام مالك يقول لك لو ده حتى فين لو مرأة مثلا لو واحدة يقول لك إيه لا يجوز أن تصلي المرأة خلف المرأة. مرأة تصلي وحدها ده مالك. ما مالك مفهوم؟ يقول لك لو صلت امرأة بنساء صلاتهم كلهم بطل صلاتهم كلهم بطل وما لو جيش شاف في زماننا بقى ده اللي عايز المرأة تبقى إمام مع الرجاله. الرجاله في في نيويورك عايزين يعملوا مسجد تطلع واحدة هي اللي تخطو ويجي المسلمين بقى إيه الحبايب يص... يصلوا إيه خلف مين بكرة اللي يخطب الشيخة الشيخة زكي الشيخة بكيزة هي اللي تصل مين الجمعة بكرة والله العظيم اه طيب تعرف حتى هي يعني تبقى شيخة فهم وشيخة كده بدل ما كل شان شيخ وشيخ وطاق والله وكلام ده حتى نغايق هي عايز بقى تجمع ايه؟ المسلمين وتبقى حاجة حلوة كده مفهوم وايه كمان يصلي مع بعض صلوا مع بعض الآية قاعدة بقى تركع وتزجد مفهوم أه واستقيمي كلامي أجل <تصفيق> ببعض أم لو ملك شافهم بقى ده بيقول لك لو صلت امرأة بنساء وصبيان بطل الصلاة وهم جميع بطل الصلاة وهم جميع مفهوم طبعا عائشة ثبت عائشة أنها صلت بالنساء وأم السلام صلت بالنساء هذا ثابت في مصنف ابن أبي شيبة وعند عبد الرزاق في مصنفي وكانت عائشة أم سلمة تقف وسطهن يعني مش إمام يقف لا كانت المرأة أم سلمة عائشة تقف إيه تقف في الوسط وهذه سنة النساء أن الإمام تقف فين تقف في الوسط مفهوم؟ فهنا بيقول التقدم على الإمام فدا مذهب إمام مالك على إن صلاته إيه صلاته باطلة الأصل رجح شيخ الإسلام التميم وهذا هو الصحيح الأصل أنه لا يجوز التقدم على الإمام السنة العملية مرض على ذلك صحيح لا يجوز التقدم على على الإمام إلا عند الضرورة مفهوم عند الضروريات هذه لا حكم آخر خلاص بيسقط كل محظور كل محظور المحرم يسقط خلاص اللي فيه زحام شديد جدا ومش عارفين نعمل إيه يبقى هنا لازم نتقدم على الإيه على أمر الإمام يكون مثلا الإمام جوه وإحنا برا والناس كتيرة ونعمل إيه خلاص يبقى هنا هنا أمر الضرورة أمر الضرورة جائز واضح كلام؟ بخلاف ذلك لا يجوز. كمثل ما فعل أبو بكر رضي الله عنه وقف بجوار النبي عليه الصلاة والسلام، وما كان النبي عليه الصلاة والسلام يستطيع أن يسمع الناس تكبيره، فوقف أبو بكر يكبر ويسمع الناس يكبر بتكبير النبي ويسمع الناس لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يستطيع. مفهوم؟ إذا هنا إذا حدث مثل هذا للضرور ونقل شيخ الإسلامية هذه المسألة أيضا في القواعد النورانية القواعد النورانية الشيخ ابن رحمة الله عليه بين أن اللي بيحصل في مكة وبيحصل في المدينة في المسجد الحرام أو مسجد النبوي الإمام اللي بيحصل الإمام يصلي وجنبه الثاني واحد الثاني برضو بيسمع الناس قال هذه بدعة هذه, هذه بدعة في المسجد الحرام بتقول بدعه يا مفتريه ايه نتكلم في حكم معين يقول لك اصل بكر عمل المسجد طب بكر عملها ليه لعل النبي اصلا كان مريض ما يستطيع ايصال الصوت خلاص انت ما تعرفش توصل صوت ده انت عندكم ميكروفونات تسمعنا هنا عندكم ميكروفونات وانت داخل مكة وانت داخل مكة تسمع صوت الحرم إذا وأنت داخل مكة اللي بينك وبينه عشرات الكيلوات بدهسمع صوت الحرام، مفهوم؟ فهذه هذه بدعة الذي يحدث في صلاة مكة بيت الحرام وفي مسجد النبي عليه الصلاة والسلام هذه هذه بدعة الأصل أنه يصلي إمام واحد يقول الله أكبر الناس تكبر سمع الله الحمد الناس تؤمن خلاص ما واحد الله أكبر واحد التاني بقى إيه الله أكبر سمع الله الحمد سمع الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا هذه بدعة. واضح وإحنا نسينا نقول خطب النبي صلى الله عليه وسلم خطبة يعني النبي صلى الله عليه وسلم خطبة إيه؟ خطبة واحدة في العيد خطبة واحدة ليست ليست بخطبتين ليست بخطبتين قلت ليه الكلام ده؟ لأن واحد ممكن يقول لك إيه دي بضعة مين سبقك بهذه الكلمة؟ أولا أنا والشيخ ابن عزيمين رحمه الله عليه قال بأن هذه بضعة اثنين ابن تيمية قبل ابن عزيمين تكلم فيها في القواعد الناورانية بأنه لا يجوز هذا الفعل عند عدم هذه العلمة ثلاثة مخالفة للسنة العملية. مخالفة للسنة العملية. أذكر كلمة للشيخ للشيخ صالح. شو صلح الشيخ؟ بيقول كان كانت مكة والمدينة بيصلخ خطبتين في العيد خطبتين. وهذا مما لم أذكره في الله خطبتين في العيد وخد بالك ده مذهب الجمهور على أنها خطبتين لكن لا يثبت فيها نص الحديث الذي عندي ابن ماجه ضعيف وأغلب ما في ابن ماجه ضعيف مفهوم؟ لا يثبت فيها حديث أو محمد ابن حزم تكلم في هذه المسألة وأفرض لها قول في غاية المتانة على إن النبي عليه السلام خطب خطبة واحد فالشيخ صالح بيقول للشيخ ابن عثماني الشيخ ابن عثماني كان بياخد خطبه واحده لو هو اللي صلى كان بياخد خطبه واحده مع ان كل الائمه كانوا يضلوا بخطبتين فالشيخ صالح بيقول يعني شيخنا هو الشيخ بيقول نفسه بيقول شيخنا يعني ما فيش حد بيصلي خطبه واحدة زي حضرتك يعني من الذي سبق بهذا؟ قال سبقني النبي عليه الصلاة والسلام اي ينفع بيقول سبقني النبي عليه الصلاة هاي صح وهل مين اللي صارك؟ بيقولوا مين؟ النبي عصا خلاص خلص مفهوم الكلام؟ ثلاثة ما حكم الذي يصلي على أربعة من الأموات؟ هل يأخذ مين عن كل ميت كرات إذا كان الأربع أموات صلاة واحدة واضح صلاة واحدة فإنما هو أجر واحد لنصل واحدة. أما إذا كان الأربعة صليت على كل واحد منهم صلاة فإنما لكل إنما لكل أجر إنما لكل أجر. جزاك الله خيرا السلام عليكم، الله الأكل. ألقاك غدا إن شاء الله تعالى.